أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا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 فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النَّعْمَةِ ومهلهم قليلا إِنَّ لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة اليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا كما ورسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدى نشيبا السماء منفطر به كِرَة فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إن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 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون, وآخرون في سبيل الله فبرء ما تيسر منه وأقيم الصلاة وأؤت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند, عند الله هو خيره وأعظم أجرا واستغفر الله